وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا ما افكر اختراه واعانه عليه قومنا قَد جَاءَ الظُّلْمُ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ لَوْلِينِك تَتَبَهَا فَهِيَ تُمٌّ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلَا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ مُسْتُرًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَا كُنُوا الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي نَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَيَلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ وَتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَا كُلُ مِنْهَا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انذر كيف ضربوا لك فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء லிமோனத்தவியோன لك خيرا من جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنها مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثَبُورًا لا تَدَعُوا اليَوْمَ صَبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا صَبْرًا كَثِيرًا قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء قَالُوا صُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَتِهِمْ وَآبَأَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْحَهُ وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِمْ مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَاتَّعَتُوا عُتُوًّا كَبِيرًا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 فَأَمَّا الْجَنَّةَ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ ضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ اني وكان الشيطان للبنسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قومي يتخذون هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولن انزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل لن جئناك بالحق واحسن تفسيرا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 وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيره وكل ضربنا له لمثال وكل تبرنا تدبيرا ولقد تو على القريه التي امطرت مطرا سوءا فلم يكونوا يرونها بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُصُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ الَّتِي اتَّخَذُونَهَا إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي أَرْسَلَ اللَّهُ رَسُولًا إن كَادَ لِيُضِلَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْنًا هذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا على آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأن تَتَّقُونَ عَلَيْهِ وَكِيلا أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَلَنَاعِمٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ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 لِنُحْيِيَهُ بِبَنَدَتٍ مَّيْتٍ وَنَسْقِيهِ مِمَّا قَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ۖ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا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 قُل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء الله يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الارحمان فاستوى به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انا اسجد لما تامرنا وزادهم نفخا رَبُّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَأَجْعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا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 يضاعف له العذاب يوما القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب واامن وعمل عملا صالحا الا من تاب واامن وعمل عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات